naya murakaza na hali yake ni mbaya na ni taaban kwa hivyo tunapoomba dua tusimsahau kumombaa shifa yeye pamoja na waislamu walio na matatizo ya maradhi na walio na diki Allah subhanahu wa ta'ala wote awaondolee Allahumma ij'alna wa alil muslimina min kulli hammin faraja ومن كل ضيق وبلاء مخرجا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق وبلاء مخرجا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا برحمتك يا أرحم الراحمن كتك درسي عليه وإخوان أني في تميشه لحديث يكومي تقول يناوي كتك كتاب كرياض الصالحين hadithi hadithi hadithi Hadithi ya ya Katika fafanua, na aleza, Na Na na Na Na na Na kwa Kwa wa wa Allah ta'ala ndani ndani Chambua hii hii kupata yale mafunzo faida Nyingi za kisharia, na ahkam ya hadithi hii. Kiasi wa hadithi hii imetuchukua vikao vitano Kikao kikao kikao cha leo, ni kikao cha tano, cha cha ni tano hii hadithi yali yali hadithi ya kumi, ya kwa wezo, Allah aa, hadithi ya Ambacho inshallah yake hiki katika kitabu salihin Kwa kwa uwezo ಿಕೋ ಚಲೇ ನಿಕಾವು ಚತಾನೋ ಚೆಹ ಹದಿಫ ಯಕೋಮಿ ಅಂಬಾಚೋ ಚರಾಜಿಶಾ ಚಮಶೋಧಿ ಚುನಾ ಹಿಶಾ ಯೋಮ ಯು ಕೈಾನ ಹದಿ ಚಮಾಚಿ ಯದೀಷ ಹಿ ಯಕೋಮಿ ಅಂಬಾ ಕಬಲ ಯರಸಾ ನಾ Haito kuwa ni hadithi, uh, maneno marefu Kwa sababu yale liyobakia ni mambo mafupi au maneno machache Hivyo basi tunataragi Sha Allah Ta'ala kwamba tukimaliza kwa wakati mzuri Tutaweza kutuwa nafasi ya masali konduki zetu Najua kuna bahadhi ya masali uh, Ambayo ya nafungamana na darsa zilizo pita Khususan inawehusu masala ya wudhu Ambayo tumeazungumza katika darsa uh, iliopita Kwa hivyo tukio na Na na na kutosha tatoa, kama robu hivi Takriban ya ya ya ya ya ya watu kuuliza Au baadhi Baadhi Ambazo zinatokamana na darsa hii Aa, Vile vile Kuna mambo mambo ambayo hadithi ahkam Lakini tumependelea Kuyasongeza ಅಂಬೆ Kwa sababu ziku hadithi negini mbele zinakuja Ambazo zinazungumzia aa, Haya na usiana na hadithi hii ya kumi Kwa hivyo yale ambayo tumiataja katika vikao Vinne vilvopita Nisha Allah wa ta ta'ala ndaniyake Kutakua na faida za kutosheleza Darsa iliopita ya ikhwan munakumbuka Kwamba tulizungumzia kaithiyatu Wudhu in nabiye sallallahu alayhi wa sallam Namna na jinsi aligotawadha mtumevetu alayhi salatu wa salam Kama ilibukuja katika hadithi ya Uthman ibn Afan Hame tifundisha Uthman Namna alivyotawadha mtume Kisha akasema mantawadha anahwa wudhu'i hadha Mtume anasema alayhi s-salatu wa salam Yuli ataka alivyotawadha hivi alivyotawadha mimi Haya likwa ni maneno ambayo tulia zungumza katika darsa Maneno ya leo ya mtume alayhi s-salatu wa salam Ambayo yanamaliza hadithi ya kumi Ni maneno ya fatayo Fa idha adakhla al masjit Kama ilibukuja katika hadithi ya Uthman ibn Afan كان في صلاته ما كانت صلاته هي تحبسه والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه هاي دي منننو ambayo imebakia katika hadithi hii yakum mtume wetu alayhi salatu wasalam baada kutueleza huwa yule anayetawadha kwa sawa sawa nyumbani kwake anayetawadha namna alivyotawadha yeye mtume alayhi salatu wasalam na haya tumeyaeleza fa ahsana alwudhu akatawadha kwa sawa sawa na vizuri namna alivyotawadha mtume katika sunna alayhi salatu wasalam kisha akaenda msikitini kila hatua anayoipiga yako na msikitini صلى عليه الصلاه والسلام اناسما انpandishiwa daraja na hatua nyingine anafutiwa madhambi hatta yadkhul almasjid mpaka yingia msikitini kasa maneno yale yaleo yanaanza hapa tumenasema sallallahu alayhi wasallam alayhi fa itha dakhal almasjid falay anapoingia msikitini kana fisalah kana fisalah ma kana tisalatu hiya tahbis Haka mwisho wa hadithi kama tulivoyisoma Maileza wa manino haya ya ehwan Ili tupata kuyafahamu kwa vizuri Tutaya eleza Kwa namna ambayo wanazuni wa mea Weka manino haya katika utaratibu wa kilimu Ili ipata kuyafahamu Namna alivyo eleza mtumi alayhi salatu wa salam manino haya Wanasema wanazuni wa hadithi Hatha al hadithi حديثه يعني وانا قصديهه هي الحديثهه الذييه نيميانزا فاذا دخل المسجد كان في الصلاه ما كانت في صلاه هي تحبسه والملايكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه وانا اسمع ونقول هذا الحديث حديثه دليل من دليل على فضل المكث في المسجد او الجلوس فيه hadithi au sehemu hii ni hadithi ni dalili inayothubutisha na kueleza fadla za kukaa msikitini fadla za kukaa msikitini hii hadithi ndio dalili ya maneno hayo wadhalika fi halatay na maneno hayo au fadla hizo za kukaa msikitini zinakuwa katika hali mbili ndio haya maneno ambayo mtume aliye salatu wasalam sasa hivi anatueleza sasa tunayofafanua ili mpate kuelewa Kwa zaidi a, Namna katika Katika katika katika Katika sunna katka ya Fadla, ya mbili, ya kwanza, ya masjid, ya Inakuja hali hali Hali Hali mbili mbili sura sura kwanza ya kwanza kwanza kwanza ನಮನೂ ಕಟಕೀ yake nikole muislamu anapoingia msikitini akakaa kusubiri sala iswaliwe hiki ni kkao cha aina ya kwanza au hali ya kwanza ya kukaa msikitini na ndio hali hii ambayo mtume alee salatu wasallama anasema fa idha dakhala almasjid kana fi salati ma kana tisalatu huwa tah, tahbisu kwa hivyo hali ya kwanza ya kukaa msikitini ni pale muislamu anapoingia msikitini kama hivi kwenda sisi tunapoingia sala ya dhuhri au sala ya asri خصوصا ولا انوكوجه مبكرا بعد الاذان انا ينجي المسجدين يجلس انقعد بعد ما اصلي تحيه المسجد هلف ينتظر أكا نكي كاو حديث يمتوم عليه الصلاه اكال يسبري الصلاه hiki ni kikao cha kwanza ambacho kinafadhila ndani yake katika hadithi ya mtomo alayhi salatu wasalam au kwa mujibu wa hadithi hii ya bukhari nini fadhila yake kikao hiki cha kwanza fadhila yake wanasema wanazuwoni fa huwa kal musalli fi al fadhli Huyo Au kikao hiki Iswaliwe Iswaliwe Kipindi hichi muislamu yake yake Ni fadla fadla yake, Ni ya ya yule yule Kwa hivyo mapema dhuri, au -asri. mapema ಸೊಲಾ ನೀ pale pale baada al-adhan wao kaingia una kama robo saa wakati unapoingia msikitini wakati ule unaukaisubiri ile swala wewe ni sawa sawa na yule aliyesimama yua swali katika fadhila fadhala yenu ni moja wanasema bi sharti an takuna niyyatu intizar salah wa sharti kwamba nia yake iwe ni ya kusubiri swala Kwa sababu mtu menasema makana tiswalatu hiya tahbiso Kwa hivyo sharta, sharti ya wewe kuipata fadla hii Fadla ya yule ambaye amesimama yu aswali Hii hali wewe umeka Unasubili swala Nikua niya yako iwe ni niya kusubili swala Sini ya kifu chengine Ukuingia mskitini kwa sababu kuna mtu na gananai mskitini mapema Mpata kuzungumza Na, niya yako ni umeka wewe wa subili swala Kwa hivyo ule munda wote wewe umeka wa subili swala ني ساوى ساوى نا يولي الذي يسمم يواصلي حتى كما هو صلي ودو هي حديث نسم من روايه ف فهو كالمصلي في الفضل هو ني ساوى ساوى نا يولي انه يصلي في كتك حجره نا كتك فضل من اشهون جلاله انيتو الامام ابن عبد البر ابو عمرو ابن عبد البر لموجه كتك ونزوني وكباره ووالده المغرب ونزوني ما لايني وانا مت حفظ حافظ المغرب ana choni mkubwa mtaalamu wa hadithi na mambo ya fiqhi ameandika vitabu vikubwa vikubwa vinatumika leo katika elimu ya hadithi na elimu ya sheria anasema huyo mwanachuoni ibn Abdul Barq katika kitabu chake mashuhuri kinaitwa tamhidi at-tamhidi ana vitabu viwili mashuhuri huyo mwanachuoni mmoja ni tamhidi changia ni al-istisqa katika kitabu cha at-tamhidi huyo mwanachuoni anasema maneno haya afuatayo kuhusiana na haya ambayo tumekaja sasa hivi kwa usufadla za muislamu kuingia mapema msikitini anasubiri swala anasema faghayru nakirin an yuqa muntazirus salati fadla almusalli wa thawaba amali hapana ubaya wala hapana jambo la kushangaza kwamba yule anayesubiri swala apewe fadla za yule anayeiswali na thawabu yake hapana ubaya wote wala kuna jambo la kushangaza ukisikia maneno hayo unaweza kushangaa vipi mtu ankaa namna hii au pengine za kujizungumza maneno ambayo ni mazuri si lazima uwe katika dhikri wala si lazima uwe usoma Qur'an ukate sababu ya kwamba kwa nini umekaa tantadhiru as sala fadhla yako na thawabu yako sawa sawa na yule qa'im yusalli na yasjud na yarkaa anta huwa fi al-fadli sawa وفي ثوابه صلاه سasa tumgeni naweza kushangaa na kustaajabu kaifa hadha yakudhu ajra hadha vipi huyu achukua thawabu ya huyu huyu asimama ila swali na huyu ankaa asimiri swali sasa huyu mwanae chole haya maneno ayafafanua asema fa ghayru nakirin an yu'ta muntadhiru salati fadl al-musalli wa thawaba 'amali li'annahu habasa nafsuhu Aani tasarrufi Fi hajati Sababu ya kupata fadhla hiyo Huyo anayisubiri soala Ni kwa sababu Habasa nafsa Yeye ya meifunga nafsi yake Aani tasarrufi fi hajati Kukwenda kushugulika na mambo yake Awa kufanya mambo yake Aka waida ya kili mwengu Kama yahbisoo Al muatakifu nafsa Sawa sawa na vila yule anifanya atikaf Alivaka mskitini Akaifunga nafsi yake Nauli mwengu na huyo naye vile vile ana shughuli zake vingine nje amezi tupia mbali ile shughuli akaingia msikitini akafunga nafsi yake msikitini akaisubiri swala ndio allah subhanahu wa taala akamlipa thawabu ya yule aneswali na fikiria maneno haya kwa ajili yako ndio leo ukiangalia katika maisha yetu ya leo wale wanaokuja msikitini ni watu wa ndambi kuna watu ambao wakisikia allahu akbar allahu akbar kazi pale pale yasimamisha anaacha shughuli zake zote kama ni biashara anaacha kama ni kusoma awaacha kama ni ni awacha mubashara yadkhul almasjid pale pale aingia msikitini kwa hivyo huyu ameifunga nafsi yake anitafaruri fi hajaati katika kule ushukikia ile mambo yake elimu yake ameifunga nafsi yake akaona kwamba ibada ya sala yake ni muhimu akaingia msikitini mapema akaifunga nafsi yake pale msikitini na ntadhiu asala mwingine yasma'u nida yasma'u aladhan lakini ana sema la humadhini kushadhini kuna robo kuna robo saa salatu alfayd watu wanaskia lakini anasema badal arani dakika ikama kuna dakika ngapi kuna dakika 20 au robo saa katika misikiti mingine robo saa misikiti mingine dakika 20 kama hapa msikiti mosque alazam ni thuluth saa baina ya adhan faka imat salat ya salat alfajr sasa mtu yakaa pale yuko kutandani bado naona mimi bado dakika naaso hasa kiliwa kwamba imam ashalisha sala ndefu ila raka ya kwanza ndefu asama mimi nitamka wakati swali inapokimiwa uswali nakimiwa ndipo pale yeye huamka halafu aanze kujitarisha haraka haraka kimbie mbio ajapata raka kwanza au aikosa raka kwanza apate raka ya pili sasa huyu katika thawabu hawezi kuwa sawa sawa na yule ambaye aliyetoka ma aladhan ndio maana yule alikalipa thawabu yake sawa sawa na yule anaye swali nafikiri kwazi hii eikhwan kwa maana ndio maana mwana chuoni huyo anasema maneno haya mazuri ambayo ni muhimu tu ya ويك فهم في فهمه زت ونطيع افهموا بظوري انسمى منجوون ابن عبد البر في التمهيد جزو 19 صفحه 26 يقول رحمه الله تعالى فغير كثير ان يعطى منتظر صلاته فضل المصلي وثواب عمله لانه حبس نفسه عن التصرف في حاجاته كما يحبس المعتكف نفسه فالحف انا مااليزا مننوا هياء كمننوا مغيره مزوري زيدي ambao yana yanajenga aqida ya muslim anasema rahimahullahu ta'ala walillah an yatafaddala bima yasha'u ala man yasha'u fima yasha'u min al-a'mal la mu'aqqaba li hukmihi wala arad fadhlihi haymanino ana maliza kuyasema ibn abd albar kwa nini inakuwa namna hii wanadamu asipate kushangaa wala sipate ku kuingiwana na na na kustaajabu ninapowaje mtu amekaa alipo sawa sawa na yule anaye swali la asem Ibn Abdul Bar walillah an yatafaddala bima yasha'u ala man yasha'u fiima yasha'u min al a'mal hayo ni mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndiye yachagua akitaka yuo mtunuku yule anayetaka fadhila kwa kile anachokitaka na kwa wakati anaotaka yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuna اعمال zengi ambazo amechagua subhana rabbuna tbaraka wa ta'ala amechagua baadhi al-a'mal akasema amali hizi ukizifanya fadhila yake ni kubwa na amali hizi ukizifanya fadhila yake ni hii na amali hii ukifanya fadhila yake yeye mwenyewe amechagua huwezi kumuliza subhanahu wa ta'ala kwa nini amali hii umeikea fadhila hii na amali hiyo umeikea la yatafaddal ala man yasha fi ma yasha wa bima yasha subhanahu wa ta'ala dio maana katokea sisi ummah di Muhammad sallawatu wa salamu alayhi usiku ambao kawaita lailatu alqadr akatokea zile alashab midhil hijja akatokea masiku mbalimbali na aamad balimbali wa hadha kulluhu fadl min Allah subhanahu wa minna ana sema la duaqib alhukma hakuna ambaye anaweza kuipeleka nyuma hukuma ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuiregesha nyuma wala ra'ad li fadli na kuna anaweza kurudisha fadla ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kikao cha kwanza cha pawla ya afwan kikao cha kwanza kilicho na fadhila katika sunna na katika nusus za kisheria ni kikao cha kuingia msikitini kusubiri swala so kabla haja swaliwa kikao cha pili kimekoja katika hii hadithi ya Abu Rayah idakala sa baada adaa salati li zikri au intidari salati alkhra kikao cha pili ni kikao cha muislamu anachokaa baada adaa salaah baada kuswali li dhikr kwa sababu ya kuleta dhikri au lintidari salaati alkhra au kusubiri sala nyingine inayokuja hiki ni kikao cha pili kwa kikao cha kwanza ni kile kikao cha pili kabla ya sala haya kimewaa kikao cha pili kilichokuja katika nususu faba yake ni kikao cha kukaa msikitini baada ya sala kuswaliwa watu wameswali kawaida ya watu wana sala wanatoka tasawewe ukamua kubakia pale msikitini na kukaa pale msikitini ukabaki ulete uradhi usoma kaleta afkar soma qur'an na bakiya tu ala'mal salihah wa ta'at ikini kikao cha pili ma faadlu hadha al-julus nini faadla ya kikao cha wichi cha pili kikao cha wichi cha pili tusalli alayhi al-mala'ika kikao cha wichi cha pili ukikifanya wewe unakuwa mimman tusalli alayhi almalaika unakuwa ni mngoni mwa wale malaika wanaoswalia kwa hivyo hii hadithi tukisoma tujue kuipa manua namna hivi ambavyo tunaoeleza kuna kao viwili kikao cha kwanza lintidani asala yaa ikamate sala liman dakala almasjid yule anayeingia msikitini yawakaa asubiri sala kimme faadila yake mtu huyo mafadlu fao kan musalli fi alfar mwingine ni yule anayebaki baada ya swala baada ya taslim swala imeswaliwa watu wamesimama yule ambaye ameleta uradhi kidogo ameleta uradhi wake tasbih dakika moja mbili au tatu watu wametoka wewe kaamua kubaki ukabaki hapo ukakaa kwa malengo mawili au moja kati ya malengo mawili lengo la kwanza ukakaa kiasi cha kukaa ili upate kuleta azkar au ukakaa ili usubiri swala ya pili na yokuja kwa mfano umeingia kama hivi sasa sisi tumeingia salatu almaghrib tumeingia msikitini hapa salatu almaghrib tunakaa mpaka salatu alisha tunasubiri isha iswaliwe kwa hivyo yule ambaye anakaa na sisi pamoja mpaka usubiri salatu alisha huko umekaa na pata faida ya ilmu ya mtume alayhi salatu wasalamu na wahi na ilmu ya sharia na ilmu alhadith tunatarajia kutoa kwa allah subhanahu wa ta'ala kwamba tunaingia katika sehemu ya pili Na sehemu ya pili, ni kuwa Takunu mimman tusalli Aleyhim al malaika Weo nakuwa ni miongoni mawale Wa nasalliwa na malaika Nasalliwa Na malaika Na ili upate fadla hii ya pili Sharti yake vile vile Nimbili, kule kuna sharti moja Sharti ya kikao cha kwanza Ni antakuna ni yetu hu Inti arasala, ni ayako iwe Nikusubili svala Hii kikao cha pili شكر ذلك النبي انتومه عليه الصلاه والسلام اذ بين شا شانتي اطوالا ما لم يحدث في ان يكون كاتكاو حيتو وسيتانغكو نودو وبكي نودو سيتانغكو نودو نا شانتي يبيلي ما لم يؤذي في نا ولا حكوذي منتو كاتكاو حيتو اذيه بالقول او اذيه بالفعل حكو مو منتو مع منلو ولا فيتاندو oku huyo mdhepu wao kikae kikao baada ya swala ukakaa kuleta afkar au kusoma au kuleta faa ya aina yoyote au kakaa tu namna hii ili wasubiri swala inayokuja basi fadhila yako na sababu yako anna alama annaka takun mimman tusalli alaihim almalaika wewe unakuwa ni miongoni mwa wale wanaoswaliwa na malaika salat koja kwa aina mbili mbali na hii swala ambayo itajua ya kawaida na swali salatu al faraiid au hi salat kisimamacho kwa swali ambayo ni ibada ma khusus mbali na hii kuna swala ambayo ikija katika nusus za kisheria inakuja kwa maana mbili swala ya kwanza salatu al khaliq ala al makhluq salia yapihi salatu al makhluq ala al ala al makhluq ni swala ya tatu ni hii swala ya kawaida ambayo ni salatu al-makhluk lil-khaliq. Fadhia tatu tuiwa ki, tuijua ya kawaida. Tushika hizi za ya kwanza na ya pili. Ambazo manyi zina tatiza. Swala ya kwanza ni salatu al-khaliq ala al-makhluk. Ni sala ya muumba ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala amswalia kiombe wake. Sala ya pili ni salatu al-makhluk ala al-makhluk. صلى يا كiumbe قم صليا يا كiumbe من وذيك ما معنى هذا الكلام صلى يا ايها الكانز صلاه الخالق على المخلوق معناها ثناء الخالق سبحانه في الملائئه الاعلى ثناء الله سبحانه وتعالى على هذا المخلوق في الملائئه الاعلى وهذا وتفسيره ابي العاليه رحمه الله تعالى MANA YEา SOLE YA ALLAH SUBHANA WUTTALE K哇 Solia VyumbeIfyake MANA YEake n Jamie waa ALLAH SUBHAANA Kوا Sifu ile Vyumbe Na kaa wa trajea kwa vizuri Filmala iê Al Aala Al malawi al aala dei malaika Brohe no klia waa mitationscoe Kwebo Ukisukia kwa menfa Allah Subha zipper Y nonlumi atah Ma'na jegi ni miro wa ждreea kena who imревu Y nonlumi atah Wivure不起 irmala iê Al Aala Hie ndiyo washer ala Allah Subhaana wa taala Kwa Vyumbe Ifyake Kvo mfano yamekuja katika qur'an kwamba allah subhanahu yuwasalia nani mtume wake alayhi salatu wa salam kama fi surati al-ahzab inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi kwa hiyo sala ya allah subhanahu wa ta'ala juu ya mtume wake ni sanaahu alayhi fi malaikati al-aala ni kumtaja kwake kwa mtume alayhi salatu wa salam fi malaai al-aala sala ya pili au sala ila ya pili ni salatu al-makhluqi على المخلوق من صالة ياريخ ومبيه ومبيه ومزاو كما فيلي صالة ياريخ كتو مبيه السيسي ونادام يلي كتو كتو كي حديث نا كما فيلي متومي عليه الصلاة والسلام كو ومبيه وفوا سواك يعني اتبع النبي عليه الصلاة والسلام انظر تسمي كوية كتو كشريه كتو كنصوص فنفانو كي سوما سورة التوبة خذ من اموارهم صداقة تطهرهم و تزكيهم بها وصلي عليهم نو وصليه متومي آميو و أكشتكو و زكزاو هلاخو وصليه يش ما نو وصليه ماانا يا سؤال يناو توقع قوة كيومة قوة صليه كيومة موزيو ملايكة قوة صليه ذيوم أو متومي عليهم صليه والسلام قوة مص... صليه ومين ماانا يا سؤال هي يبيلي معناها أدعاء ماانا يكي ندعاء ملائكه تصليي عليك سي معناه ان دعاء. نبي عليه الصلاه والسلام كنت تصليي علي معناه ان دعاء. واضح hna fikia ya ikhwan. kwa hiyo hapa huyu mslam anayekaa kutali anayekaa baada ya salat akabakia unafua ni miongoni mawaale ambao malaika wanausalia na maana ya kuwa malaika wanausalia maana yake malaika anakuombea duaa. na haya maneno mtume عليه الصلاه والسلام akaifafanua mbele akasema yaqulu Wanaomba nini Kwa hivu mtume akina baka katika daraja ya kutombia Malaika hasa wanatombia nini Fakala alayhi salatu wa salam Tume ya kasema hawa malaika Ya kuluna wanasema Allahummarhamma Sasa sikiza maombia malaika Wanayokoombia wana Wewe ambaye uneika Bada ya sali ime manizika Watu wametoka wamekulna zao majumbani Wamekunda kushika shughuli zao Wewe ukamua kubaki pale msikitini Sikiza haya maneno na dua ambayo malaika wanakuombia Wanakuombia maneno mataka ن��은 نزال الدعاء بالرحمة الدعاء أن نكون بها رحمة اللهم رحمهم يغلبهم و يوجده الثانية الدعاء بالمغفرة و نكون بها مغفرة و نسمى اللهم مغفر لك يتات الدعاء بيتوبة و نكون بها توبة و نسمى اللهم توب عليك haya ni maombi ambayo malaika wana yapeleka wanaayarufaisha wayapeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala malaika ambao la ya'sun Allah ma'amaru wa ya'luna ma yumaru malaika ambao wanamsabih Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana yusabihuna al-laila wa an-nahara la yafturuna wala hawa chofi kabsah mimi nawe tukueleta tasbih tukieleta tasbih baada ya rasul sallallahu alaihi wasallam لكن الملائكة في الليل والنهار يسبحون الله سبحانه لا يفترون هوا توقي كبسة وعلى أقولنا وكاتب التفيقات وصيبت قوم زيك قوم زيك في الليل والنهار وهم في التسبح وأنا هناك دعاء يكيوم كما هو أن أقول بيه من ينوها يمتعت اللهم ارحمه اللهم قل الله. اللهم تب علي. ملائكة ونقوم بيه بكة اسمان ميكا كتب وشاكو ولذلك هيك كيكاو tumsema ya fawani nikikao ambao imma mwislamu anakaa kwa sababu ya dhikr na kikao kicho chako kaa kwa ajili ya dhikr kana yaf'aluhu nabii sallallahu alayhi wasallam hadhal julus kama jaa fi sahihi muslim min hadith jabir ibn samurah radiyallahu anhu qad qala rasulullah qala كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطنو الشمس حسنا هذا من روايه جابر في صحيح مسلم انا اسمع مطمه عليه الصلاه والسلام قالوا كان هذه الصيغه ينكوجه كوينيشا kwamba مطمه alikuwa kidumisha jambo ile akilfanya kwa kwa kwa uzoefu yani sio analifanya mara moja moja lakini kwa uzoefu ilikuwa ni kawaida yake mtume alayhi salatu wasalam idha salla alfajr baada kusali sala ya alfajri katika riwaya nyingine ila salla alghada na hiyo hiyo ni hiyo hiyo sala ya alfajri baada kusali sala ya alfajri jalasah fi musalla mtume alikuwa anabakia pale pale katika msalla wake haondoki hatta tatlu'a ash-shamsu hasana mpaka jua lichomoze tena liwejeupe kabisa yani jua lichomoze liwe limenara ni kwa hapo mtume aliye salatu wasalam atoke msikitini kwa hivyo hii hiki kikao cha kokaa kwa ajili ya utamadu kwa allah subhanahu wa taala na kwa ajili ya dhikra na kikao kingine tumesema lintidhari salah cha kusubiri sala kama hiki baada ya maghrib ukakaa nasubiri isha au muingie msikitini dhuhri ukakaa utoki tena kwa asri au au mwe mengi 60 kuanzia asubuhi ukaamua kubakia mpaka saa hati al-isha namna hii na hii inakuja katika hadith ya bi horeira radiyallahu an qala nabii sallallahu alayhi wasallam wa intibabu salati ila salati fadhalikum arribat joma kaita hiyo ni ribat ribat yawal mujahidin kuna ribat katika jihad ar ribat fi sabilillah kwa hivyo yulana 60 katika kipindi cha swala kinapomalizika akaka akafunda nafsi yake pale msikitini kusubiri sala inayokuja fa huwa murabit fi sabili lillah. Wewe nsamsaa wana yule murabit fi sabili lillah fi al-ajr wa fi al-mathuba. Kwa hiyo masharti yake eikhwan ki kauhiki ni awe muislamu hakutangukwa na udhu. Ukale na udhu wako na fahara yako. Paka sala nyingine inapokuja. Tafikiri jambo ile sija ile kawa tatiza eikhwan sija ukasema yenye tabu kwa noo maana yake tabu itakuwa imeharibika au malaika hawakusali tena kavida binadamu ikhtiyari au istirari wudhu unaweza kutanguka istirari au hata ikhtiyari niko msudio hapa ni kwa lowo wudhu utakanguka unakwenda kujدد pale pale unakwenda kujدد unarudi tena na kwa hukumu yako wewe ni moja yani maana yake ni kwa uhuru sitanguka alafu baki vile vile huna huna fahala ukabaki muhaddith katika kile kikao takoa ile ile haja na na hizi tawabu zimekatika kwa hivyo ili zipate kuendelea ni pale wudhu lao utatanguka na tahara itaharibika pale pale unakwenda kuchukua tahara unarudi ndio maana kwa hivyo sio mkaona kuna uzito hapo maana yake ni kwa ukaka hivi ukisikia kama kuna udhu utakatanguka ukakaka jifinya ukajizuia namna isitanguke ili wudhu usiharibike la sio hivyo unaweza kutanguka almuhim ni kwa Uli hudhu una tahara inaendelea Na pwenda kuijadit ili tahara ipata kundelea Na sharati ya pili kumasera Malam yudhifi Usimu uzi mtu Usimu uzi mtu Kaka pala mskitini Una muenzio Muadza kusengenya mtu Kusengenya mtu ni yaudhia Kusengenya mtu ni azhia Bal huwa min ashaddi al-adha Min ashaddi al-adha Waladhina yuruna almu'minina Walmu'minati بغير ما اكتسب قد احتمل ماذا اثما فقد قد قالوا احتملوا بهتانا واثما مبينا اختانا واثما مبينا ما هو مكتوب ها يا اخوان فايما كوسينيا او تذي متو او مع نينو او مع متوكانو او مع نينو مبا لا تؤذي احد لا, لا بالقوه ولا بالفعل لو الى غت صوابه صوابه هي الذي جاء متو عليه الصلاه والسلام فايما تمد جوا نني معنى الصلاه ya Allah subhanahu wa ta'ala kum salia mtume wake ingawa haiko katika hii hadith lakini umetaja ile tukalipoijua lakini iliyokuja katika hadith ni sala ya malaika kuasalia wanadamu au waumini na tumejua maana yake ni dua maana yake ni kuwa malaika wanatuombea na haya maombi Allah subhanahu wa ta'ala mtume عليه الصلاه والسلام ameabainisha na kama ambavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amsalia mtume wake na malaika wanamsalia mtume wake Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake vile vile wanawasalia waumini بليبل وانا اصليه وامي مدليل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور انظروا لقبى الله سبحانه وتعالى وقوتجو يا اخوانكم باسمي واؤمن سيسي واسلام الله تبارك وتعالى pamoja na malaika wake wanatusalia tushaijuwa sala ya Allah jutu ni slagane na malaika Sala ya wadju yezu Sala ya wadju Lakini tujua ya nikomba malaika Na Allah subhanu wa ta'ala Wana wasualia wa umini Tukikamilisha maninu haya ya ikwani Tuna faida nyingine ambayo Kwa sababu Ya kukamilisha hii faida Tunayitaja faida hii Ni muhimu kuijua Tumasema Yule ambayo amibakia Baada ya sala Kadiri ambayo munyazimunga Mekuzesha kubakia Mungina nabakia baada ya sala Kiasi chakusuma juzuhu Unyingia katika hii fadla mwingine anabakia kiasi cha kusoma nusu ya juzuu waingia katika fadhila hii mwingine abakia asubiri mpaka sala inakuja inayofuata ya isha kama hivi ambavyo tumekaa sisi hapa msikitini sasa baada ya sala maghrib sallayna almaghrib walilahi alhad walmina wajalasna nantaziru salata alisha nرجوها عز ودل ان يكون ممن تصلي عليهم الملائكه tumesema unaingia katika fungu wale miongoni mawale wanaoswaliwa na malaika miongoni mawale wanaoswaliwa na malaika maneno haya ya ikhwan yanamaanisha kwamba kuna sampuli au aina zingine za watu au asnaf zingine za watu vile vile ambao wanaoswaliwa na malaika sio huyu peke yake kwa hivyo huyu ni miongoni mawale wanaoswaliwa na malaika kwa hivyo ukitaka kujua ao ukitaka kuingia katika mojawapo wa mafungu ya watu wanaoswaliwa na malaika ni muhimu tusikize maneno hayo ambazo sasa hivi tutayataja alafu tukamilisha darasa ya leo inshaallah taala sasa tunataja <coughs> wale ai, zile aina za watu wengine ambao wanaoswaliwa vile vile na wao na malaika tujue kwamba si huyo peke yake wanaoswaliwa na malaika alladhi yajlis baada sala li dhikri او يجلس بعد الصلاه لانتظار الصلاه الاخرى كuna watu wengine tazatufanye bidii kama wewe huko katika fungu hili la kwanza sikiza haya mafungu mengine ili na wewe upate kupata nafasi uingie katika miongoni mwa wale wanaoswaliwa na malaika insha Allah taala tujaliwe na sisi tuwe miongoni mwao tusikose dua ya malaika anakuambia Allahumma ighfir lak Allahumma arhamh Allahumma ighfir lak Allahumma tub alihi maneno makubwa maneno makubwa yanayosemwa na na, na viumbe ambavyo ni safi viumbe vinavyomsabih Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana <coughs> kwa watu sikilizeni maneno haya kwa makini ili tuangalie kama fungu la kwanza tumeliposa tutapata mafungu mengine au tuweka groupu hizo zingine ambazo zinakua sababu hii ya kwanza kwa watu wengi naweza hapo ni ngumu hasa kulingana na vile harakati za maisha zilivyoleo zile mbio za maisha si rahisi kupata mtu akawa baada ya swala swala zote si fajiri si zohor si asr si maghrib si isha maghrib wallahi alhamdulillah inawezekana kwa sababu ya kama hivi dhurusi wallahi alhamdulillah wala misala zingine zinakuwa ni ngumu kwa sababu ya naam kwa sababu ya zile harakati na mambo ya kimaiso leo biashara mambo yake nyumbani mambo hivi mambo ya hivi kwa hivyo kama utaona mara nyingi baada ya swala watu wameswali ukisabu dakika 5 au dakika 10 taazi tazima na msikito ushafungwa au robo saa ikipita watu wacha swali watu wacha swali kitambo unaambiwa kitambo watu wacha swali taka msikito chafungwa na taazi imezima kuna mtu amekaa hapo anakaa si rahisi kwa hivyo tusikilie haya mafungo mengine ya ikhwan asifa sane binan nas alladhina tusalli alaihim almalaiika وا ثانين الذين يصلون في صفوف المتقدمه وله وناصالي في صفه ذمبهله وناصالي في صفه ذمبهله فيل فين في كفغو لا وله وناصليوا ملائكه الدليل مراواق النساء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمه وفي روايه ابن ماجه يصلون على الصف الاول قول لنفونغلا 2 يكفونغلا 1 ومليكوسا فينبغي ان يجيء ketika فونغلا 2 الاول وانا اسالي وانا ملائكه والله سي وانا مرى الكفولابيل يا اخوان دوال وانا اسعى للصف زمبهه تساله صفو زمبهه تساله دليل يake ني حديث يا البراء ابن عازب عند النسائي وغيره من اصحاب سنن باسناد صحيح صححه البصيري والالباني وغيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حقيقه الله سبحانه وما لائكه نما لايكه واك يسلون على الصفوف المتقدمه ما كانت في روايه ابن ماجه يصلون على الصف الاول فويجوا ان ووي اوكي ويهو يصلي في صفه يا فانز او صفه ذاه فانز ووي ني ميونغوني مالالي وونوسليوا مع الملائكه وكو كو هابا في كتابه لا 2 هيا تونا مبال وفي فصل ثالث مما تصلي عليهم الملائكه الذين يسدون الفرج بين صفوف نوالي أمباو ونوجازا ما بينغو كتك صف والي ونوجازا ما بينغو كتك صف الدليل ما رواه ابن ماجع في صنانه وأحمد في المسنة والحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على من يصدون الصفوف عائشه رضي الله عنها انس حقيقه الله سبحانه وتعالى pamoja مع الملائكه وانا وساليا wale وانا اجلذا صف وانا اكملش صف ومن سد فرجه رفع الله بها درجه نا يوله ان يجازاpengo katasafu basi Allah subhanahu wa ta'ala umpandisha daraja alhadith bi isnadin hasan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man yusalluna sahuf Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na malaika wake wanawasalia wali wanaokamilisha saf mambo ya sapa leo yamekuwa ni mambo ambayo yamezoroteka sana katika misiti mingi yamezoroteka sana na maimam wengi mmisikiti wa wamechukulia jambo hili kwa usahali au jambo la kawaida ah watu wanaswali kama kawaida au ah, watu wanasimama wana katika safu kama kawaida halitiliwi maana sana kwa mukalifani kama alivyokuwa kufanya mtume aliye salatu wa salaamu ndio alivyokuwa kizika gozi ile safu akizikagua zile safu halafu anawaambia la takhtalifu wa fatakalifa kulubukum kwa jambo ile muhimu hasa wale aimama wa msikiti wanatikiwa sana sana wa wakumsotote wakumbushe wale msallina unajua kwamba safu zao za sala kama hazikosimama imara na hazikosimama wima sala zao zina pop zina kasoro hiyo ni sala aina yote sala ya faradhi sala ya sunna sala ya fardh kifaya kama vile sala za janaaza na nyinginezo watu mara nyingi sana wanachukulia jambo hili la usafu sala na kwa kwa kwa jambo la kawaida lakini ni jambo zito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Paka mtume alayhi sallatu wa salam Akaweka fadla maalumu Ya yule ambaye ameona pengu katika safu Akajaliza Au hameingia pahala Safu haidakamilika ya yaka ingia kai kamilisha ili safu Akaisawazisha Leo katika misikiti mingi utahona Na imeona hii Yuka majini vile vile muna Pereleza jambu hili Katika misikiti katha wakata Huku kukweto mjini Utoona safu inahanza palpawili Kingia kaka jamaa Utoona watu mwesmama huku pando kushutu Awa pandu wa kulia. Wa maenza safu yao. Wa mingine safu yao ina haza pari katikati. Sasa safu ni huku. Sasa safu nyingine ikuhuku. Hatha khaba. Hatha khaba. Majambari. Wa mamba kumahaya wanatakio saa zote aima. Wa masajit. Wa kumbushe wale. Wa na wasali. Wa wahimize. Na wawambie. Kwamba safu ya jamaa. Minda mina yabda. Yabda minasat. Ina haza pari katikati. Halafu ina kuenda hifikulia. Na kushote ina haza kujaa. haya ziki kulia la haya de kushoto ngawa karai baada halalam lakini ni rai mrujuh pa iliona nguvu ni safu inaanza katikati ya jamaa alafu inaanza kwa kulia na kwa kushoto na kosa ambalo liku, kwa kwa, kwa saidi kaka miskiti mingi ni safu kuanzishwa kabla safu nyingine haijakamilika na hii ndio ile kwa katikati ya miskiti mingi mingi sana ata mtu aona ya kajaza safu kule mwisho haijakamilika anza funygiene pale nyuma tayari na safa yakamilika kwa hivyo inasababisha makosa mengi katika sala ya jamaa kukosa thawabu na kukosa fadhila mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtu mwingine wa aya ya 3 pehwan ya yule anayeswaliwa na malaika ni yule anayekamilisha safu kwa hivyo kabla ukiingia katika jamaa iangalie ile safu ni nakamilika au haijakamilika na ukipata nafasi ya kule kukamilisha safu ni ingia ukamilisha safu kwa sababu utakuwa unafadhila kubwa wakati mwingine katika sahu dawaona baada ya msikiti Hasa hile miskiti ambao haishugulike na mambo ya safu ya sala Utaona watu wa mismama Katika tao kwa na mapengo Mapengo makubwa Mapengo makubwa sana Hata mnyama haweza kupita Pale katika Kwa urao tingia katika safu kama ile Katika jamaa kama ile Ukipata na fasi kwa nda kujaliza lile pengo Nendo katengeneza na fasi Usmame pale Hile ujaze lile pengo Hile na kuwa ni sad Mada Forja ونجازا بينه كتابا فضلها يكن كبا بين الله سبحانه وتعالى تصلي عليهك الملائكه. نقطه اينه يا ننه؟ الملائكه يسaliwa na nani? نملائكه الرحمه من صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم يوله ان يصلي يمتم عليه الصلاه والسلام. Hizi zote kama wewe bado hujawahi kuingia huko hii ya nne fanya bidii usikose kuingia katika hii ya nne. ya nne نيوله انا امساليه توم محمد عليه الصلاه والسلام رواه الامام احمد من حديث عامر ابن ربيعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي علي الا صلت عليه الملائكه هكون ام جه يوت هكون ام جه يوت امبي اذن الصلاه يسبقوا ملائكه ويله ويله وانا مصلي الحديث بسناده حسن حسنه النووي رحمه الله تعالى وصححه الشيخ الالباني وغيره ما من عبد يصلي علي الا صلت عليه من الملائكه ووجوا كل صلاه وحده وكمسواجه متوم عليه الصلاه والسلام والملائكه نا ناو وانا مصلي تكريما وتشريفا لمن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم منزله يقبوا سنه الذي الله سبحانه وتعالى اممتهن بها ومتميت محمد عليه الصلاه والسلام ان نشرح لك صدرك ووضعنا عن قبزك الذي انقض مهرك ورفعنا لك ذكرك وتوجهوا وكتوpeleka juu كاسي cha kwamba ييوتيه اني يكساليا والملائكه malaika wa rahman na wa wanamsalia akuna mtumongea mwenye daraja hii wala mwenye mazila hii kwa hivyo tunatakiwa ya ikhwanu tukuidhirisha sana sana katika kumswalia mtume wetu Muhammad alayhi salatu wa salam kwani katika kumswalia mtume tuna fadhila nyingi na fadhila kubwa na miongoni mafaadha hizi kubwa ni kwa allah subhanahu wa taala na wewe vile vile ana kusalia tutakamilisha baadha alaa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 kwa mgeni anayeswaliwa na malaika eikhwan baada ya hawa ambao kumetaja ni wala wala fuata sunna yakula dakho wala ufunga kuladaku ambayo inaitwa kwa lugha ya karabu asuhur na chakula chenyewe kinaitwa asuhur asuhur bi fatah alwa بفتح الزين هو ما يتسحر به كلي شاكولة كنا تشولي وكشا كنا يتسحور الفعل كلي شاكولة كنا يتسحور كما بيلك اتكا وضوء منك موكا اللي سيما الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضع به والوضوء نيلي فعل يعني كيف رابنا في لفيل سحور كلي شاكولة الذي يتسحر به نا السحور هو فعل هذا الفعل لما يتوا سحور اسحور بسبب لانه يعمل في وقت السحر وصبا كنايه على كوليت وقت السحر والنقاط والسحر ني وقت وقبل الفجر فقط كسوايلي نايتوا وقت وقبل الفجر واتى لوط عليه السلام الله سبحانه وتعالى انزلهناهم بسحر نعم وسبب عذابهم وعلى الذين عذيبوا ليكون ني وقت الفجر هو من الله سبحانه وتعالى اوقوا وقت السحر وياك ولا سحور او ناكو بي بين مงون مع الناس واناوا يصليوا الملائكه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد في المسند والترمذي في سنن وغيره وغيرهما من حديث عبد الله بن رب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ومالا اذا يصلون على المتصحين ابوي ابن عمر انا سمعت في حديثي متى عليه الصلاه والسلام انا سمع الله تبارك وتعالى pamoja مع ملكه وانا واسليا wale wanaokula chakula tadaku kwa sababu kama kufunga hasa wale wanaofunga kama ni صوم النافله صوم السنه يا الخميس والاربعاء wale wanaofunga ايام البيض قالوا انه يفunga هذه السنن زغيره zinazojulikana نا بويز رمضان من السنه ان تتسحى وسيكو سيدا نذاك لما يدقو بسبب لنا وقتوا السحى بيقول انا يكلا داقو بعد التراويح يا شيخ سنه هذا السحور هذا سبب السحور ها هذا عشاء ايوه صح انت في العشاء بسبب لنا وقت العشاء بعده هو ياكلا السحور لازم باليقو نتو ونجي نغوطا كنب وانا واweza نكللا وسامك pomokuchelea wala anaweza kalala usiamke yeye ile ile hadi kulete kabisa baada ya tarawih akilala anambia jamani mimi msiamshwe usiamki tena bwana paka fajr ya khaf tani khsha annu ruba ma la yaqum lisuhur lakin sunna ya suhur annu yakun fi waqti ma qabla al-fajr innaka waqti qabla al-fajr sio baada atarawih wa baada al-isha hawa ibn ibn maboni ma watu ambao unaswaliwa na malaika واطو اين يا مشو؟ يتكون يا غابي؟ 6 6 100 فصاعدا يا مشط كي كمليش. وناوي تسالي وانا ملائكه. معلم الناس الخير. ولا وانا ونديشهوا الناس مambo يا خير. ونديشهوا الناس مambo يا خير. كذلك وانا تسالي وانا ملائكه. الدليل ما اخرجه الترمذي في سنن عن ابي امامه رضي الله عنه. اخرجه الترمذي خيره عن ابي امامه عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير الحديث باسناد صحيح tum aleissal salaam anasema hakika ya allah subhanahu wa taala moja na malaikatehu na malaika wake pili wa ahla samawati na viumbe wale walioko wote mbinguni wa ahla al-ardh na walioko ardhini hata nmla vile viumbe vinavyotambaa ardhini mpaka tungu fi juriya katika tondo lake anapokaa kule ndani wa hatta al-huti hata maki alioko baharini على وجه لا يصلون على معلم الناس الخير وانا واومئه واله وانا اسومشى انا بفنجه watu مambo ya khair وانا واومئ دعاء فالله سبحانه وتعالى تكون صلاهكني ثناء في الملائئ الاعلى او الثناء عليهم في الملائئ الاعلى كما الله سبحانه وتعالى انا كجا ويزودني بوصف في الملائئ الاعلى هو له اجره واوله وانا اسومشى watu mambo ya khair وغيو لنا يسمى شراط ممبو يخيري أنا يمزع نمتوم عليه الصلاة والسلام هاي ما فعلشو أسيا سعبو كتكا فهمو ياك أسيكا يكا نغلي ولي وميغو بتاك أكا بابشو ونو ولي وميغو أكا زنغوش ونو ولي وميغو أكا نغان ولي وميغو أكا سعبو يالي ولي وقم بلي الله سبحانه وتعالى لا لقد قدمت فهم ممبو يخير غفلة كونة سيكونة مواجه Bwana bwana maa cha maa. Atuangaliwi bwa. Hakuna netupaki unu wa mgongo. Basi hakuna ataki unu wa mgongo jamaali bwa. Kinu wa mgongo. Hei kinu, eh kinu wa mgongo. Yani dunia. Tarju mainda nasa. Watansa mainda. Mainda Allahi Azza wa Jawa. Maa indakum ya mafaji. وما عند الله يبقى. يلي لقوك الله سبحانه وتعالى ليو يناو باك ايو ينادام يتنادو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ما تنفع شيء ما تسمينه لا تغني من جور bora takiwala aliyadimu nasal khair akumbuke mwanahati wakati pale unaposomesha watu mambo ya khair aina sita baada ya allah subhanahu wa taala ni ndume ana tano wote wana msalia huyo mualimu na nasal khair yote ambaye asomesha watu mambo ya khair wewe mwenyewe tumia mizani yako ya akili na bosara yako angalia mambo ya khair ni mambo mangafi mambo mengi ya khair mambo mengi sana ya khair babu usihaib karibu mambo kama haya muallim naasa alkhair nilitu alina daraja kubwa kubwa kabisa mbele aalla subhanahu wa taala hata kama wakati mwingine mbele ya watu awakeana kwa hana thamani ti wakati mwingine mara nyingi kwa watu wengi sana katika macho yao awakeana kwamba wewe angalia leo katika mshikana leo mtu au mbagoli wa watu ambao ni duni thamani ni watu ambao wanasomesha mambo watu mambo ya khair akijemo moja wao ni mlima madrasa Mwalimu ule mwalimu ule mwalimu u achuoni ule, anayasomesha Taka leo watoto wadogo wale Ukitajia tumwalimu madrasa Uwa mbelea wa machuweke ni mwalimu ni mtu wa mvakanzu Anshika kikoto Bas Hala fauliza pesa zaalamis Bas, ndowe mwalimu madrasa Basa, mustama unakulia na ufahamu huwa kwamba watu hawa Duhu ni thamani Hawana thamani, wala hawana manzila Hawana cheo mbelea watu Watu yu na cheo ni wale ambao والا مش قاعده مكبوه مكبوه دكتاريه هو مو متخصص ولا ما سبيشالست ولا ولا مهندس كبار كبار ولا ولا له وقت لا بقى وانا اظهر انا في كتابه فهمه واو وناس في ميفوم يا يكي بنادم ها هو اللي هو يتمنى ولا اللي هو ينشرف منزله لا عند الله ازوجت مته انا سمشوا واط خير واشهدينا موجه بالمننوه يا من توم عليه الصلاه والسلام fikira hapa eeh wana mimi nitakuwa nimaliza sharhi ya hadithi ya 10 ya Abu Hurairah radhiallahu anhu hiyo katika kitabu cha Tiri al-Rahiq Allah subhanahu wa ta'ala akitoaisha toet hai tutakuja kuendelea hadithi inayofuata ya 11 na kuendelea mbele katika darasa zinazofuata huu wakati uliosalia nafikiri ni kama dakika mbili au tatu sijiutaangia maswali mangapi masali matatu masali matatu dakika takata kwa hiyo kila sala moja dakika moja na na shekha ya نعم. <تصفيق> نعم ايوه ايوه احسن انك تو الاخ kia ndogo huyo hayaa anuli sana nzuri anasema je hii hadithi inasema maadamu fi musalla alladhi salla fi maadamu yuko katika msalla wake pale aliposali hajaondoka sasa sema ndio kiae akiondoka kwa mfano amekoa kwa usafu itaposhaondoka anaondoka pale katika msalla ule uko salli kitoa mtaka baada hiyo anayo au itakuwa imekatika hawa ndio maulau kwa nafuku jaddu umetanguka labda umekwenda kwa jaddu au sababu nyingine yote na sababu nyingine yote pengine hata kuna simu imeingia au matoka pale nyuma kidogo kwenda kumwambia mimi niko 60 alafu karuhi mambo kama haya je ina kuacha kuna kuli mbili hapa za wanazoa kauli ya kwanza ni sema ina bidii au inampasa abaki pale pale katika msala kama ilihadiith inabosema fi musalla alladhi salla fi pale kacho ule ule msala pale ulipo salim usiondoke baada ya kutoa salama ukae pale pale ukisimama tu kaondoka hii fadhila itakuwa wewe umeikosa ni heraja kwanza kauli ya kwanza kauli ya pili insema msalla halisi ni ule msikiti wote sio pale ulipo sali peke yake ule msikiti wote unaitwa msalla kwa hiyo kwa mujibu wa hii kauli ya pili inawezekana mtu akasimama na aondoka msafafu Nasmama kada kama namtu, kama mkua, karudi Auka tikileza haja fulani, karudi pale ulipo, sali Nafabu yako itakwa, ito pale pa Wana zooni wengi, mina ignu rajab al-hambali, rahimahullahu ta'ala Anasema, wahada amataradit Wana zooni wengi, hawa kurajah, yani kwa mana kwa ma Hawa kusema, ipi niyo kawli liyo nangufu Kwa wana zooni wengi, hawa kusema, ipi niyo kawli liyo nangufu Kwa wana zooni wengi, hawa kusema, ipi niyo kawli liyo nangufu Kwa wana zooni wengi, hawa k nab al-hamlari wengine wote wanasema wengine wengine wanasema al-hadith muhtamim na wengine wanasema mutawajid baina al-thain wengine kama na nawawi hamdalahu ta'ala na al-hafi ibn hajar an-asqalani kata fatahul bari wa chaabu qauli mmoja ileo na nguvu ambao ni msikiti kwa hivyo kiruli kwa sharh ya fatahul bari utaona kwa anasema musalla hapa katika hadith ni msikiti leo kusudiwa kwa hivyo haito haito dhorishana na kwa wale manjononi huyu ametilia nguvu kama msala hapa ni msikiti na ndio ileo karibu zaidi kwa sababu hata ukiangalia mtume عليه الصلاه والسلام baada ya kusali yeye mwenyewe baada ya kusali alikaa baki pale pale aliposali nilivyokuja katika hadith kana yanfati alikuwa mtume عليه الصلاه والسلام baada ya kusali alikuwa kigeuka pale aliposali kitauja anajauka upande huo anaokabil na nani anaokabil mamuma sai hasa katika hadith inakuja anaokabil mamuma wale na kusali pande pakelea nah pelo boleh ku ondoka inshallah paduru katika katika thawab thawab iko palpal saki nah nah meleza kusuju madai tu nnah dos awata nah saki melechakini iblis h apa meleza katika sema tofoko bau tajimul kuu kuna semas malam aku katwa lokaca kusudian tam aku ya sujud juga sampai taun solsol di taman masuk nah kataba ayng ini asema ana khairu mim khalafani malai wa qadaftahu almani neno linasema wakati mmoja ama katika tofauti tofauti Yule yetu auliza sema yo iblisee ameto fereka palpeni kidogo ingawa swala hii mimi ni kwa napendelea ningekuwa kule katika darasa la tafsir ndio paliparka hasa sababu kule kwa tafsir ndipo tulipozungumza kwa matasara ya sujud ali malaika angea ala kukataa kwa iblisee kumsujudia adam alayisalam sandoquette auliza ali iblis alitoa maneno mengi kwa ni hoja hoja yake hoja za sababu za kutomsujudia adam alayhi asalam kwa hivyo katika qur'an hizi hoja zake zikao pahala mbalimbali sehemu nyingine ikasema adam akuli asyuda bin bashari khaltahu min salsalin au khalaqtu min tin katika aya nyingine akasema ana khaitu minhu khalaqtani minara wa khalaqtuhu min tin kata uliza yahayman alayh asamma alnis seemo mbalimbali au wakati mbalimbali au wakati mmoja aljawab alyasma wakati mmoja haipo alisema mbalimbali limara sababu amri ilikuwa ni mmoja alamru lam yataqarrar kana amra wahida amri liko ni moja ya kusujudia na yuko kata kwake alikataa mara moja sasa yale unayoona katika aya moja ambayo katika aya nyingine hakuna niaitwa bayan kataka lugha ya balagha ne kwa الورا يا اصول ناweza kusema almujmal walmufassal fama ujmila fi makanin fassila fi makanin akhar yale yokuja kwa upande wa imal katika sehemu moja ya Qur'an inakuja katika sehemu nyingine bitafsil na hii ndio balagha ya Qur'an ukisoma Qur'an kwa utaratibu na kwa ufahamu mzuri na kujua ile balagha ya Qur'an utaona inatumia balagha hii ya ya bayan na balagha ya bayan ni kuwa kuna sehemu za aya au sehemu za Qur'an kisa kimekuja kisa nicho ocho kimoja lakini kuna sehemu moja imetajwa kwa ufupi na sehemu nyingine Allah subhanu wa ta'ala akaitaja bi tafsili lakini kisa kile kile moja cha Musa alayhi salam na wana wa Israel kufuka kupasua ili bahari nicho cho kisa kimoja هو فانه <سؤال> موجه في سوره الاعراف وجاوزنا ببني اسرائيل <سؤال> البحر <سؤال> فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم اكتفي باختف في في سوره ثانيه اكايهلزه بكلفه حتى كفمادي ان فرعون لما ازما ماء يا لا هبون موت يا قواملياتي الا <سؤال> انه لا اكتفي بكلفه كلاهي اكتفي بكلفه ما نعم هو هي ni balagha katukufu an ambayo inakuja kwa pande moja inakuja bilijmaad pande mwingine inakuja bitafsi naam balagha na wakati umepanda naam naam eh aiiwa ahsanti aiiweka na maswali mengine ndio tukianapo hapa amenikumsha kwa nyuma ya ya darasa kiko kwa mimi yasawa ile maswali kuna masuala ya kuhusiana na wudhu kabla kabla la nawa kabla kula la ni fadhala lakini wakati ni kwamba umemalizika lakini hapana shaka ikhwan mkuja katika sunnah kwamba kabla ya kulala muislamu anahimizwa kulala katika tahara muislamu anahimizwa kulala katika fahab kabla hujalala unatakiwa utawadha taawadha kuleta afkar ili ulale katika himaya na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake ndipo anapoweza wale malaika kusimama na kukulinda au kulinda na shari za iblis na shari za shaitan leo jana wetu na watu wengine unaona wanalala wanaota mambo ya koko vituko mambo ya ajabu ajabu mambo ya ajabu ajabu kabisa watu wanaona katika ndoto zao lakini ukija kuchunguza kuchunguza kuna sababu ni kwa watu wana lala bila fahari wanala bila ufu vile vile katika hali ya hadath alala tunamneid hadhi khilaf suunna kwa maana mambo mengi haya yatokea namna hii watu kuona vitu kwa vituko mara ushashtuka msikitini wakati usingizi wana watu wamekukabako wakati usingizi nyingine kila mmoja kawaniambia naambia mimi kila nilala kila wiki lazima natokea mara moja au mara mbili katika usingizi nahisi mtu ananikaba kwa kabako kabisa hivyo mshika kabara namna hiyo mambo ya shetani hao tu haya mambo ya kitani basi amuumiza kumwambia fanye bidii kabla ya ladala katadhu alafu leta azkar soma ayatul kursi na azkar zinginezo alhamdulillah ya elimo yakaondoka naam yakaondoka bفضل الله سبحانه وكرمه naam hambish naam na na na kuna kuna kuna bwana mmoja apo zungumza alafu kuja kwa hapa hafu يا كموت نعم يا ايوه نعم يلا نعم مما اجبعوا نعم. نعم. نعم نعم احسنت احسنت بارك الله فيك دكتور بابي وسليمان انا انا بسيه مساله مزوري يا يا كما في حديث يا ملائكه هو اومئاء واومني ملائكه كو اساليه واومني اني اكونبها امكجه مغفره pamoja الرحمه يكولا pamoja Allahum marhamuhu Allahum maghfirilahu asema hii mekuja pamoja kuonesha kuzitu wakil kuna siri muhimu sana na wabataya na maghfira kushikana pamoja na rahma lakini vile vile hii mekuja taja yao wala sukupendelea kwa kaja kataka asema hii ya hadithi kwa sababu ngekwa mbali hasa manio haya naruli kata ilimu ya tafsir na pahala paki inshallah itakuja kata ilimu ya tafsir tunakukui ya kuzungumzia zile aya ambago zina malizika wa allahu ghafurun rahim kwa h imechanganyika pamoja na maghfirah nini siri yake kwa nini hizo sifa mbili za Allah Subhanahu wa Ta'ala zimekuja pamoja nini siri yake kwa kuelewa katika tafsiri inshallah Mungu akituwezesha ndipo tutafungua umbile hili na hasana na balagha ya hizo sifa mbili haya madamko mawili kwa pamoja na na ali na na na na na na na ايوه ايوه هذا انا عايز اني اطلب منكم ايوه احسن يا جوجيسل يا جوجيسل اه اوكي ها اه هاي اه يا احسن هاي نجي تو هابا ذا علي قال يقول كان جنا ذا علي مرامي خميز علي خميس نعم سي ميلي دي لا بي لكن اجل كانه بجناا اله بارك الله فيك انا اسمع اني نساهو Kutaja kwamba baada yajua kutoka Kuchomoza ilo jua Wakati wa huwa waishrapa Kuna soala mili ambazo za salliwa Alafu niyotumia alayhi sallata wa sallam atoki Na kuhakika siku sahawo katika masala haya kuya kutaja masala haya Ni kwa sababu ya kwamba Tumeleza vili hadithi li vukuja Na hadithi ya Jabir ibn Samwa Fi sohihi muslim Hako eleza kwamba tumele kwa kwa salli ya kaa bil Wala ima nishi kwamba kuna Nadhaka unisikiza kwamba kini hadith ya Jabir ibn Samura Anasema alikuwa mtume عليه الصلاه والسلام baada ya kuswali swala ya fajiri anabaki katika msala wake akitaja akimtaja Allah Subhanahu wa ta'ala na kumdhukuru mpaka jua linapotomoza hatta tatlu' ash-shams hasna kwa hiyo ile chomoza aliendea kuapa kunawi wakati huo wa ishraq kwa hivyo hatukwenda kwa masuala zile raka 2 za ishraq kwa sababu hii hadithi sifa halipaki kwa sababu hapa mahali shahidi ni kutaja kule kubakia baada ya swala faula yak si kama uko pamoja chagali hai masala haya uliotaja ya pili je hii swala yaitwaje swala tu ishraq au na hii kionisala tu ishraq ndio hiyo hiyo swala duha au swala duha ni swala nyingine bali ndiyo na masala haya alikhalina kire wao wamembe ni msahau na kire wao ni msahau kwa sababu masala haya wao ulikuwa sisi mahadatha kwa kitabu katika hii darasa tangu kule katika 40 na 1 kule katika 40 na nawia Tukatali ya kwa kirifu sana Masala ya asfala hizi mbili za salatu alisharaq Pamoja na salatu dhuha Kwa kirifu sana Kili ya mlangu Wa sadaqa bila ya maali Ndekuwa anuaniyake hiyo Hiyo kwa anuaniyake Kwa mbuna wezo kutuwa sadaqa bila ya kutuwa maali Kwa mbuna wezo kutuwa sadaqa bila ya kutuwa maali Kwa mbuna wezo kutuwa sadaqa ambazo Unazi muislamu na wezo kuzifanya wa bila ya maali Na mbuna hapo katika hizo ni hizi sada Tukatali mikfano waki kama hii Tuk baka hii khilafu ya kwa maji hii ni swala ishraq au ndio hiyo swala ya duha au la tukatoa maneno yanazoonekana kwa tarjima kitabu mtapomesaa shali na kwa hivyo sasa hii itakuwa ni homework kwako wale karuri katika kumbukumbu hizo ukapepepe huko kaangalie haraka juma moshi njayo uje utuletea hayo majibu mamo moshi njayo cha hivyo stamoedo porte fayid choko pamoja shali hamisi wale usome msada عبد الملك هو كمتو يا هو مكيا اوك هاي واراك سبحانك الله وما بحمدك اشهد ان لا اله الا نعم نعم ورسيب ورسبلان نعم المهم قال لك تطاعات نعم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرت وليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين